وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَن نَّاصِيَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ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 إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحشروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن 121. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَاءَ وَكَفَأَدِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَكَ لَا مَالَهُ فُمَّ أَبْلِضُهُ مَعْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم وهم بداوكم اول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم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 أم حسبتم أن تتركوا ولما ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا, ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا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 اولئك حَبِقَت اعمالهم وافٍ نارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه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 اجعلتم سقايه الحات جوع المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يस्ताون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر ان استحبل الكفر على الايمان ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وأموال نقتربت موه وتجار تخشون كسادها تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا وَجِهَادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا وَأَنزَلَ جُنُودًا دلم دل ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء.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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله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 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن يَفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرون. إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم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 ليظهره على الدين كليه ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 يا ايها الذين امنوا ما عليكم اذا قيل لكم انشروا في سبيل الله سالتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره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 فَقَدْنَا صَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا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 وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وفقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله عليكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولاكن ولكن بعدت عليهم الشقه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 عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 يَنَمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي ريبهم يترددون. وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَاعِثَهُمْ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَاعَثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولم خلالكم, خلالكم يبغونكم أوضعوا وفيكم سماعون لهم والله عليم لعالمين لقد ابتغوا الفتنات من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون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 قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن قل هل تربصون بنا إلا إحدى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 قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا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 وَيَحْنِفُونَ عَنِ ٱلۡإِسۡلَٰمِۚ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَٰكِنَّهُمۡ قَوۡمٌ يَفۡرَقُونَ لَاوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْأَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أنهم رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابُدِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيينَ يَا وَايَاقُولُونَ هُوَ آذُن قُلْ آذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا منكم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 بعد إيمانكم إن عفواً طائفة منكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُ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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أَلِيمًا في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 فَارِه الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرَهُ وَكَرَهُ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا نُنْفِقُ فِي الْحَر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 انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمنوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَغْنَى كُلُّ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَخْلِفُ نَبِيلُ نَبِيلٌ لَكُمْ إِذًا تَلَبَّثْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ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 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً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 عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا وإرشاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً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 أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ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 والله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ حليم وما كان الله ليضل قوما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى يبين لَهُم ما يتقون.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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه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 ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ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 وَأَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى وَسَاءَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَمَنَّا يَتُوبُونَ وَلَهُمْ يَذَكّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ صُمْ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُم مِّن رَّسُولٍ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو